يا إخوة ساروا على درب الفدا إلى جنان قد بناها الباري إلى رحام الله ساروا دربهم فرست شراعهم بتلك الدار يا إخوة ساروا على درب الفدا إلى جنان قد بناها الباري إلى رحاب الله ساروا دربهم فرست شراعهم بتلك داري بالأمس كان أبو طلال أنشودة الغرباء والإخوان فمضى إلى درب الجهاد مقاتلا فأوى إلى الفردوس كالطيران يا إخوة ساروا على درب الفداء إلى جنان قد بناها البدى ستشرا عيم بتلك الداري يا إخوة ساروا على درب الفداء إلى جنان قلبنا المباري إلى رحاب الله ساروا درب فرست شرا عليهم بتلك الداري من قبله أبو بلال وأحمد وأبو بكر والشيخ والخلاني لا أحسب المدرة طمرة أنت آكله الذي لم تبل غل رجحتك العقاب كبيرا قليلهم الذين يحملون المبادئ وقليل من هذا القليل، الذين ينفرون من الدنيا من أجل تبليغ هذه المبادئ وقليل من هذه الصفة الذين يقدمون أرواعهم ودماءهم من أجل نصرة هذه المبادئ والقيم فهم قليل من قليل من قليل ولا يمكن ان نوصل الى المجد الا عبر هذا الطريق ولا يمكن ان نسام لهذا الدين بنيان ولا ان نوصله الى النجوم ولا أحد على سطح الأرض إلا الظلمات يا من رحلتم من ديار كنتم فيها الضياء بفقدكم جفان <تصفيق> يا إخوة ساروا على درب الفداء إلى جنال قد بناها الباري إلى رحاب الله ساروا دربهم فرست شراء عيموا بتلك الدار يا إخوة ساروا على درب الفداء إلى جنان قد بناها الباري إلى رحاب الله سارو دربهم فرست شراعهم بتلك الداري أشعلت في القلب نيران الأسى أيقظت الألم والاحزان نار الفراق تهز كل مضاجعي وتعودني الذكرى تدوف كياني يا إخوة ساروا على درب الفداء إلى جنان قد بناها الباري إلى رحاب الله ساروا دربهم فرسد شراء علموا بتلك الدار ساروا على درب الفداء إلى جنال قد بناها الباري <تصفيق> إلى رحاب الله ساروا دربهم فرست شراء